إذ متنا وَكُ تُرَاب ذَلِكَ رَجهُم بععيد قدَ عَن مَا تَقُصُ الأأَْرب مِنْهُم وَعندَنا كِتاب حَفظ بلَلكَ الذَّبُ بالِالحَِّلَ م جَأَهُم فَهُم فيِي أَمرر مَريد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 وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيدٍ تَبَّأَصِيرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا, فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقْبَضُ فَنَقْبِضُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مُّحِيصٍ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ, أو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شهيد وَلَقدَ خَلَقنَ السماواتِ والالأَرضَ وَما بَيْنَهُ مَا في ستَّةِ أيامِ وَما مَ السَّنَامِ اللغوبَ فَصِر على ماَا يَقولون وَسَبّح بحَمدِ رَبّكَ قَ لَقُلُ وَشَّمسِ وَقَبل الغُروبَ وَمِنَ الليْلِ فَسَّحهُ أَدَ بَ